هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا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 قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازق